تحت لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطرش ربك لشديد، إنه هو يبرئ ويؤعيد. وهو الغفور الوجود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورود